أعوه الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاهم بما صبروا جنة اشتركوا في جَزَاؤُهُمْ بما اقْتَلَوْا جَنَّتَ تَجْرِي We're out. رب غفير بسم الله الرحيم aquí y فلقا يغلق نقرة وسعورا بما صبروا جنته حريرا. He's صوف عليهم بانيات من خوف وذ واد واد واد كوارير من خوف دتي قام Oh, استذرق وحلوله السائرين في